رفيق الدرب أداء صالح آل سالم سجلنا في صمت الحين كلامنا اللي سجلنا في صمت الحين خساره على وقت شبه ما ضاش بهن احلام سحاب نشوفه اظل مع بالبيت обучение سجن نحت في صامة الحيد كلامين يسجن نحت في الحيد يدر الفلك والوقت عام من بعد عام ونأخذ مع الهرج من غير الترديد كسرنا صفاتين محمودة ولا ليل وفاقين يا رب يا رب اللي قدر داو تكشف الكلام اللي يسجد لان يسجننا كتب صمت العهد كلامان يقولون ما يرجع من الحرب ذام ردي الدي وانفرقه عن ذا عيد نكبا الدي وانفرقه عن ذا عيد صبرنا وصبرنا ما و زاه صبرنا مثل صبر الزناتي